الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه ا ل م ا د ة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك و أ ن ع م على عبده ورسوله ا ل أ م ي ن وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن س أ ق ف اليوم ضمن س ل س ل ة قدواتنا مع ا م ر أ ة من الخالدات وعظيم ة من عظيمات ا ل أ م ة وما أ ح و ج ن ا في هذا العصر إ ل ى نساء صادقات يقتدين بالصالحات مر عليكم في ص و ر ة ا ل أ ح ز ا ب الحديث عن قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا م ؤ م ن ة إ ذ ا قضى الله ورسوله أ م ر ا أ ن يكون لهم ا ل خ ي ا ر ة من أ م ر ه م ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا واذ َ إ تقول ُ للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك وتق الله وتخفي في نفسك والله مبديه و ت خ ش الناس والله احق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أ ز و ا ج ادعيائهم اذا ق ض و منهن و ط ر وكان أ م ر الله مفعولا زينب بنت جحش ا بن رئاب ا ل أ س د ي ة أ م المؤمنين وبنت ع م ة رسول الله صلى الله عليه وسلم فزينب والدها جحش ا بن رئاب ا ل أ س د من أ س د خ ز ي م ة و أ م ه ا أ م ي م ة بنت عبد المطلب ع م ة رسول الله صلى الله عليه وسلم أ س ل م أ خ و ه ا عبد الله قديما فهو من السابقين وقد قتل عبد الله ا بن جحش يوم احد شهيدا ولما خرج ا ل ص ح ا ب ة لغزوه احد تحنط ولبس أ ك ف ا ن ه وقام ا ل ل ي ل ة يصلي ي س أ ل الله قائلا اللهم إ ن ي أ س أ ل ك غدا كافرا شديد ا ل ق و ة يقاتلني و أ ق ا ت ل ه ف أ ق ت ل ه ثم كافرا شديد ا ل ق و ة أ ق ا ت ل ه ويقاتلني ف أ ق ت ل <تجميل> ه ثم كافرا شديد القوه ة أ ق ا ت ل و ي ق اقاتله ت ل ن ي ف أ ت ل ه ثم ك ف ر ا القوة ا <تسيح> شديد ق أ ويقاتلني ف ي ق ت ل ن ي فيبقر بطني ويقطع أ ذ ن ي ويجدع أ ن ف ي حتى إ ذ ا لقيتك يوم ا ل ق ي ا م ة قلت في معبدي مع ا قلت فيك وقد حصل الذي طلب بالتفصيل في سفيان وسافر في الشهيد رضي عبيد قديما حبيبة أبي المؤمنين غزوة وتزوج رملة الحبشة في الهجرة أحد أسلم أم أم جحش جحش عبد مات الله هذا الله الله بها بنت إلى عنه بن بن وقيل أ ن ه تنصر ثم ثبتت هي على دينها ف أ ر س ل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوجها وكان وليها خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنهم جميعا و أ خ ت ه ا ح م ن ة بنت جحش زوجه مصعب بن عمير وبعد أ ن سجد مصعب تزوجها ط ل ح ة بن عبيد الله ثم أ خ ت ه ا ا ل أ خ ر ى أ م ح ب ي ب ة بنت جحش وهذه إ ح د ى زوجات عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنهم جميعا أ س ر ة ما فيها كلام و أ خ و ه ا أ ب و أ ح م د بن جحش شاعر ا ل إ س ل ا م الفذ وصاحب ا ل ه ج ر ة إ ل ى ا ل م د ي ن ة وكان شاعرا ولكنه كان ضريرا وكان يقول ا ل ش ع ر ة ولما هاجرت هذه ا ل أ س ر ة ا ل ك ر ي م ة أ ب و سفيان بن حرب اخذ دارهم و ا ق ت ص ب ه ا وباعها في م ك ة وجاء ب ع د ف عبد الله بن جحش ي ت ع ل م يقول يا رسول الله بيتنا بيع ب ي ت ن ب ي لما كرر قال له عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ت ر ض ى به بيتا في ا ل ج ن ة قال رضيت يا رسول الله فترك الحديث في فتح م ك ة جاء أ ب و أ ح م د بن جحش يطلب داره ف أ ع ر ض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم معه فقال للناس لماذا أ ع ر ض عني قالوا أ م ر احتسبتموه في ا ل آ خ ر ة لا يريدكم أ ن تتكلموا عنه قال رضينا وترك الحديث عن البيت هذا البيت المبارك خرجت منه زينب بنت جحش ا ل آ ي ة التي قلتها لكم في ا ل أ و ل وما كان لمؤمن ولا م ؤ م ن ة إ ذ ا قضى الله ورسوله أ م ر ا ل س ا د س والثلاثين من ا ل أ ح ز ا ب نزلت فيها ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها من زيد بن ح ا ر ث ة هي في م ك ة من ج ه ة أ م ه ا ه ا ش م ي ة ش ر ي ف ة ومن ج ه ة أ ب ي ه ا ق ر ش ي ة أ س د ي ة فكانت مستنكفه أ ن تنكح رجلا من الموالي ل أ ن ه بيع زيد كرقيق رضي الله تعالى عنه و إ ن كان زيد في أ ص و ل ه عربي حر كان حرا ً لكنه اخذ في حرب ج ا ئ ر ة وبيع وهو طفل صغير في م ك ة واشتراه حكيم بن حزام و أ ه د ا ه حكيم إ ل ى عمته خ د ي ج ة و أ ه د ت ه خ د ي ج ة إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار حبه وتزوج زيد ب أ م أ ي م ن ب ر ك ا ل ح ب ش ي ة ح ا ض ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ن ج ب ت له أ س ا م ة بن زيد المعروف وبعدها أ ر ا د النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن يزوجه في ا ل م د ي ن ة من زينب ا ل ق ر ش ي ة ليكسر ا ل ط ب ق ي ة بين الناس فزوجها رضيت ف أ ن ز ل الله فيها وما كان لمؤمن ولا م ؤ م ن ة إ ذ ا قضى الله ورسوله أ م ر ا أ ن يكون لهم ا ل خ ي ا ر ة من أ م ر ه م رضيت وهي ق ا ل ت ترى نفسها أ ع ل ى مكانه ثم لم يستمر هذا الزواج طويلا تعثر في عامه ا ل أ و ل فكان زيد يشكو إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد من العنت وكان صلى الله عليه وسلم يقول له كما في ا ل آ ي ة اتق الله و أ م س ك عليك زوجك بعض الناس ل ل أ س ف الشديد أ ب ع د ا ل ن ج ع ة في قوله وتخفي في نفسك قالوا ح ب ه لزينب وهذا باطل هذا باطل قال انه حتى أ و ر د و ا انه كان يقول يا مقلب القلوب و ي ثبت قلبي على دينك و ك أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان عاشقا وهذا لا يليق به فهو لم يتزوج النساء ل ش ه و ة أ ص ل ا ولكنه ما ع ر ا د أ ن يفشل هذا الزواج ل أ ن ه المتسبب فيه وتخفي في نفسك أ م و ر منها أ ن ه سينسب إ ل ي ه الفشل فلذلك عزم على أ ن الزواج إذ ان تهى لا ي س د ن فيه ما سدى قال الزواج ده كان ما توفق قال أ ن ا ب ز و ج ه ا يتزوجها فقط كموقف ل أ انا متسبب وكانت ت أ ت ي ه أ ي ض ا فيردها و ي ق و ل ل ها أ ح س ن إ ل ى ب ع ر ك تقولي انا خ مدير ا ما غادر عشمعه ي وهذا يحصل حتى بين ك ب ا ر ا ل ص ح ا ب ة فتوفق ا ل ا في الزواج مهم زيت هو من هو وزينب هي من هي لكن لما كان هنالك التباين واضحا ما استمرت ا ل ح ي ا ة ا ل ز و ج ي ة وبعض الشباب الواهم المثالي يظن أ ن ا ل ح ي ا ة ا ل ز و ج ي ة تقوم على الدين فقط صحيح الدين مهم لكن ا ل ح ي ا ة ا ل ز و ج ي ة لا تقوم على الدين وحده مع الدين لا بد من التوافق و إ ل ا ما الذي جعل هذه ا ل ح ي ا ة تفشل وتخفي في نفسك ما الله مبديه قرر أ ن يتزوجها لكنه كان مترددا في أ ن يتزوج ب ز و ج ة ولده و ز و ج ة ابنه ل أ ن ه نسبه إ ل ي ه وقف في م ك ة على م ر أ ه و م س م ع من الناس قال أ ر ش د ك م أ ن زيدا ابني يرثني وعرثه فسمي بزيد بن محمد حتى ا ل ه ج ر ة حتى ا ل س ن ة الخامسه نزل الأحزاب دي لحد السنه دي كان متبنيه وكان ينسب إ ل ي ه وحتى في واحد مع زيد برضه قال ل هو المقداد ا بن عمرو مرة ت ق ل المقداد ا بن ا ل نوء بن ا ل أ س و د صح المقداد ا بن ا ل نوء بن النؤ ابن, ابن, ابن عمرو هي ش خ ص ي ة و ا ح د ة ا ل أ س و د هو ا ل أ س و د ا بن عبد يغوث وكان قد تبنى كان حليفا للمقداد في م ك ة وكان قد تبناه فكان ينسب إ ل ي ه ولما نزلت هذه ا ل آ ي ا ت التي أ ب ط ل ت التبني لزيد ولغيره نسب بعد ذلك إ ل ى من إ ل ى من إ ل ى أ ب ي ه اللي هو عمري بن معد الكندي فنسب إ ل ي ه بعد ذلك فصار المقداد بن نو ابن ا ت مره القو المقداد بن ا ل أ س و د ومره القو بن ن المقداد بن عمرو هو من فرسان ا ل إ س ل ا م ف أ ر ا د الله أ ن يفشل الزواج ليرسي دعائم شريعه غراء الى يوم ا ل ق ي ا م ة وما كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ميالا ً بقلبه إ ل ي ه ا ولا يمكن أ ن يتعلق قلبه ب ا م ر أ ة تحت رجل ما ممكن يا ا خ ذ ا كلام فارغ يا أخي ي اخي أ أنت تعمله انت بتعمله كان... انت يطلقها تتزوجها يحصل مثال فارغ أصلا مع بتعمله بعض بوريك الشيء الله أخفاه ا ل وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أ ح ق أ ن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ليه لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أ ز و ا ج ه أ د ع ي ا ئ ه م إ ذ ا خ ض و ا منهن وطرا وكان أ م ر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له س ن ة الله في الذين خلوا من قبل وكان أ م ر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أ ح د ا إ ل ا الله في إ ن ه ما ف ي ت بني ما غادر يقول لهم هو خلاص قرر إ ن ه إ ذ ا طلق حيزوج لكن الزوج الزوج لانه سبب له م ش ك ل ة لما تزوجها كان ذلك في ذي ا ل ق ع د ة من ا ل س ن ة ا ل خ ا م س ة من الهجره ا ل ن ب و ي ة وكان عمرها آ ن ذ ا ك خمسا وعشرين س ن ة أ و في ا ل خ ا م س ة والعشرين من عمرها فتالم إ خ و ا ن ا دي بتحصل ح س ه انا مرات اجيني شاب مثلا يقول أ ن ا داير بيت الزواج ويحدد لي بيت أ م ش ي أ ت ق ا ل أ م ش ي معه و أ م ش ي أ ق و ل يا اخوانا الشاب ده أ ن ا بزكيه ز و ر كويس وبصلي معانا و ك د ه يقول بعد ما ا ز و ج ا ج و ا س ت ق ل ه يقولي دقاها وشاكله ونبزه أ ن ا والله بدخل في أ ض ا ف ر ي لانه جبت أ ن ا بعتبر زوجي سببته ف ي ه لو ما مرات أ د و ر اشيلعف ا ش ي رحل عشان ما ي ج وكانت ن ذاته و طلق والله العظيم ق كمان مصيبة و ع في قراصي أنا ما عن د ي شغل أ ن الغيب ب ع م ا ل وما شهدنا إ ل ا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين أ م ش ي تقدم له بعدك لو طلقه حتى لما كلموني أ هلا أ ن ا كسمعتك ا طلقه والله العظيم اتمنى الوطن وخسفت واتخسفت ب ي ز ا ت ه أ ق و ل يا اختي شو دي ا اختي أ ن ا أ مش و م ن النازل ت ا ن ا لا جوين انا إ ذ ا كان دا انا الما اساوي شيء فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك كان متوجسا لا يريد هذا الزواج أ ن يفشل والله يريد و أ ن يفشل و أ ب د ا ه الله ليكسر ع ا د ة ج ا ه ل ي ة ولو رسول الله ا ي م سريعت الغرق ا كيف ي ق و ل لك والله أ ن ا بغض ب غ ض لمن أ س م ع كلام ف ا ر غ زيد ي ق ولكن ل ك ا كل ما يعيله حتى م ر ف ر ف ي ن ا س قالوا كلام ش ي ن قالوا ج م ا ع ي جمب الباب ما كان ق ص ب بس ش ع ف ه بس خلصتني ا ا قالوا ليك كل م ر ة توالي يسكن رسولا في قلبه معقول ده يا أ خ ي ده معقول ده كلام من السوء بمكان فبالتالي وتخفي في نفسك ما الله مبديه من التوجس أ ن تتزوج ب ز و ج ة من تبليته ولم يكن هذا عن عشق ولا عن حب ولكن كان كموقف من المواقف ل أ ن ه يرى نفسه هو المتسبب في هذا الزواج ت ز و ج ه ا فصارت أ م ا للمؤمنين ر ح م ة من الله بها يا سلام زينب دي أ م براها زينب بنت جحش أ م براها أ و ل ا قالت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها والله ما ر أ ي ت ا م ر أ ه اعظم دينا من زينب و أ ت ق ى لله و أ و ص ل للرحم و أ ع ظ م ص د ق ة من زينب و أ ص د ق حديثا من زينب بنت جحش وهي التي كانت تساميني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل لها مكانا وجعو لها م ن ز ل ة خ ا ص ة قالت له إ ن ي ادلي أدلي ك ل م ة أ ش ب ه ب أ ن ه تعرف و الدلال ا الدلال ت ع ر ف و ا حيقرب للدلع يعني أ ي و ه اني ادلي إ ل ي ك بثلاث ما من ا م ر أ ة من نسائك تدلي بها أ ن ا عندي ث ل ا ث ة ميز نسوانك ما عندين جدي وجدك واحد نسوانك الاثناشر ديه كلها جيبين و ا ح د ة جدها وجدك واحد ما في ه أ ن ا وانت جدنا واحد أ م ه ا م ب ا ش ر ة أ م ي م ة م ن ت عبد المطلب و محمد بن عبد الله بن نوح قتل جدا واحد و ثانيها زوجني ربي بنص الكتاب والله فعلا أ و ل ح ا ج ة زيد ما ذكر صحابي في ا ل ق ر آ ن مع ا ل أ ن ب ي ا ء إ ل ا زيد الوحيد جاء اسمه في ا ل ق ر آ ن من ا ل ص ح ا ب ة فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك زوجناكها قالت و ا ل ث ا ل ث ة كان سفيري جبريل أ ي والله س ف ي ر ة جبريل قال أ ن س بن مالك لما نزلت ا ل آ ي ة و أ ت م ت عدتها دخل النبي على زينب بغير ولي ولا شهود دي لا شهود؟ الدنيا شهود ا كلها شهد ة تاني في شنو دي دائره شهود كمان طوالي نزلت ا ل آ ي ة دخل عليها بغير استئذان الله قال لو عملنا لك م ر ة وزينب رضي الله تعالى عنها عرفت في هذا النبت الكريم وفي هذه ا ل أ س ر ة ا ل م ب ا ر ك ة ا ل ط ي ب ة عرفت بالزهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى ب ن ا س ب ه هي أ و ل ى زوجات النبي لحوقا به صلى الله عليه وسلم وكان يقول أ س ر ع ك ن ا لحوقا بي أ ط و ل ك ن يدا فامهات المنبعث وقفوا س ل م و صف ا ل ح ي ط ة ورفعوا يدينه د ا ر و ا شوفوا ا ل أ ط و ل يد منه وكانت زينب أ ق ص ر ه ن فلما لحقت به علموا ان طول اليد المراد به ا ل ص د ق ة فلذلك كانت ع ظ ي م ة ا ل ص د ق ة طيب زينب أ ك ث ر الناس ص د ق ة عمر بن الخطاب أ ر س ل إ ل ي ه ا ع ش ر ة أ ل ف أ و ل ما بقى ي ما بقى ي فيه مال نيقسم ني قام أ ر س ل إ ل ى زينب ع ش ر ة أ ل ف لما ج ا ء ت تصدقت بها كلها وقالت اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد هذا عمر في ا ل س ن ة بالدون عشره الف قالت ي ا الله ثاني ا ل س ن ة ج ا ي عمر ما ي ح ص ل ن ي ف م ا ك ت في عامها ع ش ر ة الاف ش ا ل ت و ز ع ت كلها وقالت يا الله لا يدركني عطاء عمر من قابل فقبضت في عامها توفيت زينب بنت جحش س ن ة عشرين ه ج ر ي ة في خ ل ا ف ة أ م ي ر المؤمنين عمر بن الخطاب وصلى عليها عمر س ن ة عشرين وهي أ و ل ا م ر أ ة و ف ا ة بعده صلى الله عليه وسلم ولما صلى عليها وجاء في قبرها لينزلها أ ح ب عمر أ ن يليها في القبر فضل حب, حب انه يدخل الغبر جو ينزله و فارسل إ ل ى أ م ه ا ت المؤمنين قبل أ ن يقبرها يستشيرهن قال لهن من ترون احق ب إ ن ز ا ل ه ا في القبر قالوا له الذين كانوا إ ذ ا دخلوا عليها لم تحتجب منهم والذين كانت تحب أ ن يروها فنزل في قبرها محمد بن عبيد الله بن ط ل ح ة د و د م ن ه والدخوته ومحمد بن عبد الله بن جحش د و د م ن ه و ا ل د خ و ة وعبد الله بن أ ب ي أ ح م د بن جحش و د م ن ه و د خ و ة و أ س ا م ه بن زيد بن ح ا ر ث ة و د م ن ه ولت زوجها صار محرما لها على وجه ا ل ت أ ب ي د قال تعالى ولا تنكح ما نكح آ ب ا ؤ ك م من النساء الا ما قد سلف فصار محرما لها و إ ن صار بعد ذلك زيد رضي الله عنه أ ج ن ب ي ا ولكن ولده يكون محرما لها فنزل ا ل أ ر ب ع ه في قبرها و أ ن ز ل و ه ا في قبرها وينبغي أ ن نقول أ ن من البركات التي أ ج ر ه ا الله أ ن آ ي ة الحجاب نزلت في يوم عرسها آية الحجاب في الصحيحيني الحجاب واحتجاب النساء من الرجال ونساء النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نزلت عليهن آ ي ة الحجاب وهو في عرس من في عرس ز ي ن ب رضي الله تعالى عنها وبذلك نكون قد طوينا ص ف ح ة من أ ع ظ م صفحات التاريخ وهي زينب بنت جحش أ م ن ا أ م المؤمنين وزوج سيد المرسلين في الدنيا وفي الاخره س و ل الله ما ت ر دمرت في ا ل ج ن ة طوالي ت أ ك د من المضر ما اشك ل هؤلاء نساءه في الدنيا و ن س ا ؤ ه في شنو في ا ل آ خ ر ة وصلى ا ل ل ه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم